قوم حينا الى موسى واخيه ان تبوا الي قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلته واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين وَقَالَ مُسَ رَبَّّنَ إِكَ آتَيتَ فِيرعَوونَ وَمَلََ أَهُ زينَ تَْ وَأَمولَ رَبَّّنَ إَِّكَ آتَيتَ فِرعَونَ وَمَلَ أَهُ زينَ تَوْ ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ظلم السعالى اموالهم واشدد على قلوبهم ربنا ظلم السعالى اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت قُل انَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله, الله أكبر